السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع موعد جديد من التعليق على رسالة الإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وموعدنا اليوم إن شاء الله مع باب المسح على الخفين قال رحمه الله باب الباب في المسح على الخفين قال وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ما لم ينزعهما قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس قال المسح على الخفين سنة من سنن الدين ورخصة للمسلمين ورد به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة إذا ثبت مشروعية للمسح الخفين ثبتت بالكتاب والقرآن بالسنة وبإجماع الأمة قال أبو بكر بن العربي رحمه الله أما الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم برؤوسكم وأرجولكم بكسر اللام عطفا على الرؤوس أي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجولكم وهذه قراءة سبعية متواترة ثابتة فقوله وامسحوا برؤوسكم أي وامسحوا بأرجولكم والمسح الرجل فقد بينته السنة كما هي عادتها مع القرآن بالمسح على الحائل إذا كانت الرجلان مغطاتين بالخف وغيره كما سيأتي إن شاء الله وأن كانت الخراءة المعروفة المشهورة وامسحوا برؤوسكم وأرجو عطفا على الوجه واليدين إلى المرفقين في الغسل ولكن هذه كذلك قراءة سبعية متواترة هذا بالنسبة للقرآن أما السنة فيقول رحمه الله ابن العربي أما السنة فر والمسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أعيانهم ستة بل أكثر, أقول أنا بل أكثر. أعيانهم ستة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله البجلي وعمر بن أمية الضمري وبلال مولى أبي بكر أي بلال بن رباح رضي الله عنهم وأجمعت عليه الأمة لم ينكر ذلك منهم إلا الرافضه وانتبهوا لما قال بعد ذلك عن الرافضه قال وليس لها مذهب يعتبر ولا خلاف يعتد به ولا جماعة يلتفت إليها قد ثبت المسحة الخفيني عن غير هؤلاء من الصحابة المغيرة, المغيرة بن شعبة وحوزيفة بن اليمان حديث المغيرة مشهور جدا عند البخاري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الحديث طويل منه في أثنائه يقول والنبي صلى الله عليه وسلم في بصدد الرضو قال المغيرة ثم أهويتوا لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على خفيه ثم صلى رواه البخاري هذا بالنسبة لمشروعية المسح على الخفين إذا كما نرى يعني ثبتت بالكتاب والسنة وأجمت عليه الأمة لم يخالف في ذلك إلا الرافضة وقيل كذلك الخوارج يخالفون في ذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر في الحضر والسفر وهذا المشهور عن المالكية ولذلك يعني هناك من نقل القول المشهور عن مالك رحمه الله وإن كان قد جاء عنه أنه لم يثبت المصح إلا في السفر ولكن ثبت عنه ما وافق به جماهير أهل العلم كما قال ابن وهب رحمه الله قال آخر ما فارقته عليه أي ما آخر ما فارقته عليه مالك مالكا رحمه الله إجازة المسح في الحضر والسفر وقال مالك رحمه الله كما نقل ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل نقل عنه أنه قال المسح على الخفين صحيح يقين ثابت لا شك فيه وكذلك ثبت عن أصبغ رحمه الله قال المسح في الحضر لا شك فيه ورأيت ابن وهب أصبغ يقول ورأيت ابن وهب يمسح في داره بمصر وقال اشهد علي يقول أصبغ وأنا أمسح في الحضر وأفتي به وهو أثبت من كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه قال الأبهري من علماء المالكية وغيره قال وهو المشهور عن مالك وهو المشهور عن مالك قال رحمه الله النبي زيد قال ما لم ينزعهما فغاية ما يجوز فيه المسح هو ما لم تنزع أو ينزع الخفان نزع الخفين من الرجلين متى يبطل المسح إذا لثلاثة أسباب ثلاث أسباب تبطل المسح الخفين السبب الأول هو الجنابة إذا كان على جنابة فيجب عليه أن ينزع الخفين ليغتسل لحديث صفوان بن عسال في السنن أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنبة ولكن من غائة وبول ونوم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا قال ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه ولكن من غائة وبول ونوم وهذا قد مر في الكلام على نواقض الوضوء. السبب الثاني الذي يبطل به المسح الخفين هو إذا انقضت مدة المسح كما سيأتي كم مدة المسح إذا انتهت مدة المسح يبطل المسح يبطل المسح لا يبطل الوضوء يعني لو أن أن أحدنا توضأ ومسح ولبس الخفين على وضوء فله أن يمسح كما سيأتي في شرط المسح له الحق في المسح لمدة 24 ساعة يوم وليلة فإذا انتهت مدة المسح وهو لا يزال على وضوء يصلي بذلك الوضوء لا يبطل وضوؤه وإنما يبطل المسح أي إذا انتقض وضوؤه فلا يجوز له أن يمسح مرة أخرى وإنما يجب عليه أن يتوضى وضوءا كاملا يغسل رجليه السبب الثالث الذي يبطل به المسح إذا سبب الأول هو الجنابة السبب الثاني انتهاء مدة المسح وأعيد أكرر انتهاء مدة المسح تبطل المسح بمعنى أنه لا يجوز لك أن تمسح مرة أخرى إذا احتجت إلى الوضوء لا يعني أن يبطل الوضوء إذا كنت على وضوء فيبقى يستمر معك وضوءك حتى ينتقض فإذا انتقض فلا يجوز لك أن تتوضى بالمسح بعد أن انتهت المدة السبب الثالث هو أن ينزع الخف ثم يكون حدث ولو المدة لا تزال لا تزال قائمة المدة مدة المسح لا تزال قائمة يعني لم تنتهي المدة ولكنه نزع الخف فانتقض وضوءه فلا يجوز له أن يلبس الخف بنية أن يمسح عليه فلا يجوز له المسح عليه بعد أن لأنه من شرط المسح على الخفين أن, أن يكون الخف ملبوسا على وضوء فإذا لبسه على غير ذو لا يجوز له المسح وكذلك يشير إلى مسألة أخرى ابن أبي زيد في قوله ما لم ينزعهما هناك قول اشتهر عن الملكية أنه لا المدة المسح لا تتحدد, بمدة. لا تتحدد بمدة إلا أن ينزع الخف فإذا نزع الخف فلا يجوز له أن يمس عليه مرة أخرى ولو بقي بالخف أكثر من ثلاثة أيام ولو بقي بذلك أسبوع أو أكثر ومن منحده بأسبوع من الجمعة إلى الجمعة ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة وكذلك ثبت عن مالك رحمه الله كما قال أشهب رحمه الله رواه عن مالك قال للمسافر ثلاثة أيام ونسب يقول ونصب لمالك يوم وليلة المقيم للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة وهذا ما ارتضاه أبو بكر ابن العربي رحمه الله ودليل هذا التحديد تحديد هذه المدة ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني أن شريح بن هانة ذهب إلى عائشة يسألها عن المسح على الخفين فقالت اذهب إلى ابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وسأله فقال جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي هن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وكذلك في الحديث في الذكر لصفوان ابن عسال رضي الله عنه أما الخلع أما النزع نزع الخفين في حد ذاته فلا ينتقض به الوضوء إذا كنت على وضوء ونزعت خفيك فلا ينتقذ الوضوء بهذا النزع وقد ثبت أن أبا أو ضبيان قال رأيت علي بن بي طالب رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح علان عليه ثم دخل المسجد فخالعنا عليه ثم صلى إذا مجرد الخلع لا ينقض الوذو وإنما ينقض المسح أي يبطل المسح فيما بعد ذلك إذا انتهت المدة أو إذا انتقض وضوءه قبل أن يعيد خفيه في رجليه قال رحمه الله وذلك إذا أدخل فيهما أي في الخفين رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا فذكر هنا ابن أبي زيد شرط المسح شرط المسح الخفين هو أن يكون قد لبسهما وهو على وضوء قال وذلك إذا أدخل فيهما أي في الخفين رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث, إذا أحدث بعد ذلك بعد أن لبسهما على وضوء وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا يعني وإلا إذا كان قد لبسهما على غير وضوء لا يحل له ولا يجوز له الوضوء المسح قال مالك رحمه الله كما في النوادر لابن زيد قال وإنما يمسح من الذي يمسح وإنما يمسح من أدخل رجليه في الخفين طاهرتين بتهر الوضوء يقول ابن زيد ما معنى طاهرتين بتهر الوضوء يريد لا بتهر التيمم هذا معنى بتهر الوضوء أي لو تيمم ثم لبس خفيه ثم بعد ذلك أجد الماء لا يجوز له إذا توضأ أن يمسح على خفيه وأن كان قد قال به بعض المالكية وأظنه أشهر على ما أذكر. قال وصية المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخفي من طرف الأصابع ويده اليسرى تقدر نكون متمتعون يعني أن يعني تتصور المسألة وتطبقها فترى كيف كيفية المسح عند المالكية. وهو نبه قبل أن يواصل على أن هذا باب الاستحباب كما سيأتي في آخر كلامه رحمه الله قال وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخفي من طرف الأصابع أصابع رجلين الرجل اليمنى ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها وال هذه طريطريقة المسح أو كيفية المسح. طيب يعني عند الملكية أن المسح الواجب هو المسح على ظاهر الخفين من فوق يعني ويستحب أن يمسح من الأسفل. وقالوا لو لم يمسح من الأسفل وهو لا يزال في الوقت يعيد الصلاة يعيد صلاة استحبابا. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود وغيره من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف لا بالمسح من اعلاه وقدر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ظاهر أي من فوق ليس من الأسفل وكذلك ثبت عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهري خفه ونقل مالك رحمه الله في موطئه عن هشام بن أروى عن أبيه أنه رأى أباه الذي هو أروى بن زبير أحد الفقهاء السبعة رآه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما ولكن مالك رحمه الله سأل شيخه الزهري ابن شهاب رحمه الله عن المسح الخفين كيف قال مالك فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما فقال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك فاختار مالك رحمه الله طريقة ابن شهاب في المسح من فوق الخف ومن تحته وكما قلت وانما هذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب فالواجب هو مسح ظاهر الخفين والسند في ذلك سند مالك ذلك او بفعل ابن شهاب لانه قد ثبت عنده ان ابن عمر مسح اعلى الخف واسفله وكما قلنا هذا يعني من باب الاستحباب اما الواجب والمجزئ هو ان تمسح تمسح ظاهر الخفين تمر يدك على الظهر فوق الخف قال رحمه الله ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث داب حتى يزيله بمسح أو غسل لأنه يكون حائل يكون حائلا الطين أو غير ذلك حائلا وكذلك من القذر والأذى ولعله يكون من النجاسة كذلك كذا كان روث داب وقيل يبدأ في مسح أسفله من من الكعبين إلى الطرف الأصابع لأن لا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب أي من الأوساخ وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله والأبرى بالظاهر بالفوق بما هو فوق الخف لا ب يعني بظهر الخف لا بأسفله هذا باختصار ما جاء عن عن المسح على الخفين ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب في أوقات الصلاة باب في أوقات الصلاة أوقات الصلاة وأسمائها هذا كل الذي مر كله من الوسائل للمقصد العظيم وهو مناجاة الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة من الطهارة بأنواعها وأصنافها وفروعها كل ذلك وسيلة إلى المقصد العظيم وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل لمناجاته ودعائه وتكبيره وتحميده وتصبيحه وقراءة القرآن إلى غير ما يكون في الصلاة فالصلاة هي بكل هذا وأوجب شروط الصلاة هو الوقت ولذلك بدأ مالك رحمه الله موطأه بكتاب وقوت أو مواقيت الصلاة لأنه الوقت يجب مراعاته ويعني يجب أن يصلي المصلي المكلف أن يقيم الصلاة في وقتها لا يخرج عن وقتها ولو لم ولو تعذر عليه الطهر ولو تعذر عليه الطهر أو كمال الطهر من غسل أو ضوء فإذا لم يجد الماء لا ينتظر حتى يجد الماء ولو كان خارج الوقت وإنما يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو بالتيمم ولو فقد الطهورين الصلاة هي في اللغة هي الدعاء هذا القول المشهور عند اللغويين وفي الصلاح أو في الشرع الصلاة هي عبادة وقربة ذات أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وعند الملكي يزيدون ولو أو سجود يعني يعتبرون السجود سجود التلاوة سجود التلاب، كله صلاة والقول الراجح ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه أنه قال الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بدأ بالمواقيت فقال رحمه الله أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى هذا القول بأن صلاة الصبح هي صلاة الوسطى هو المشهور عند مالك وأهل المدينة يعتبرون الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وأن كان الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قال وهي صلاة الفجر أي تسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر ومن المهم جدا أن نعلم أسماء الصلاة كل صلاة يجب أن نعلم اسمها ووقتها حتى إذا وقفت ونويت الصلاة فأنتني الصلاة المخصوصة أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب وهكذا فتوقيت الصلاة رب عز وجل لما شرع لنا الصلاة وأمرنا بالصلاة أمرنا بها في أوقات محدودة كما قال تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا أي مكتوبة مفروضة موقوتة أي لها وقت لا ينبغي ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه إلا في يعني في أحوال خاصة ستأتي إن شاء الله في مسلف الجمع بين الصلاتين مواعيد صلاة وردت إجمالاً في كتاب الله عز وجل وردت تفصيلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما في القرآن فعدة آيات منها قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر دلوك الشمس قال ابن عمر كما في الوطأ هو ميلها أي زوال الشمس وقال ابن عباس دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل هو اجتماع الليل وظلمته ونقل عن مالك رحمه الله قال فرض الله الصلوات في كتابه يقصد أوقات الصلوات فرض الصلوات في أوقات هذه الأوقات ذكرت في كتابه تبارك وتعالى فقال فسبحان الله حين تمسون قال هو المغرب العشاء, حين تمسون المغرب العشاء. وحين تصبحون صلاة الصبح وعشيا قال وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا أي العصر وحين تظهرون صلاة الظهر هذا ورد إجمالا وكالعادة السنة تأتي لي تفصل ما أجمله كتاب الله تبارك وتعالى أسرد لكم بعض الأحاديث ثم تكون هي العمدة في الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله في أوقات الصلوات روى مسل في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان وروى مسلم كذلك في صحيح عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره أي أمر المؤذن فأقام بالعصر والشمس مرتفعه ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي حين غربت ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد هذا اليوم الثاني ثم أقام الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهرة حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد حمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق أي عند غيابه ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل الذي جاء يسأله عن موقف الصلاة فقال الوقت بين هذين وعن ابن عباس هذا في سنن أبي داود قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين أي صلى بي بإماما فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله يذكر هنا يعني مواقيت صلاه اولها, أولها وأخرها لكل صلاة لها أول وآخر فهو اليوم الأول يصلي الصلوات في أول أوقاتها ثم في اليوم الثاني يصلي الصلوات في آخر كل صلاة في آخر وقتها ليبين أن الوقت بين الأول والآخر قال فلما كان الغد سل بيا الظهر حين كان ظله مثله وصل بيا العصر حين كان ظله مثليه وصل بيا المغرب حين أفطر الصائم وصل بيا العشاء إلى ثلث الليل وصل بيا الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود بسند حسن الحديث الأخير الذي اخترته لكم عن بوريد بن الحصيب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعا بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصل العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل صلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم رواه مسلم إخواني بالنسبة لأوقات الصلاة كلها لها تعلق بظهور الشمس بطلوع الشمس وغروبها وشعاعها فصلاة الفجر أولا تصور نفسك أنك واقف جهة المشرق عن يمينك وجهة المغرب عن يسارك، أي أنت مستقبل الشمال والجنوب رأك مشرق الشمس عن يمينك مغرب الشمس عن يسارك. حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس يكون لك ظل عن اليسار، أليس كذلك؟ يكون لك ظل عن يسارك ويكون طويلا ثم الشمس لا تزال ترتفع وتمر من ورائك كلما ارتفعت كلما نقص الظل وذهبت إلى ورائك كلما ارتفعت كلما نقص الظل كلما ارتفعت كلما نقص الظل حتى إذا جاءت فوق رأسك في وسط الكبد السماء في وسط السماء كان الظل أمامك كان الظل أمامك قصيرا جدا وربما يكون في بعض المناطق مناطق استوائية لا ترى ظلا في بعض الفصول لا ترى ظلا يكون الظل تحتك أما في غير تلك البلدان فيكون لك ظل لكنه قصير جدا هذا الظل القصير يسمى في الزوال ثم الشمس تميل عن يسارك تكون وراءك من جهة اليسار إذا ينتقل الظل إلى اليمين بينما كان الظل عن يسارك وأخذ يتحرك يتحرك ويأتي إلى أمامك هكذا شيئا فشيئا حتى يتحول إلى اليمين بمجرد ما يزيد الظل بعد أن كانت وراءك الشمس كانت وراءك بالضبط كانت وراءك ثم إذا هي مالت إلى جهة يسارك من خلف الظل ستراه أمامك عن اليمين هذا الميل ميل الشمس عن كبد السماء فتحول الظل يعني كان الظل يكون عن اليسار يميل يميل شيئا شيئا حتى جاء أمامك فإذا جاء أمامك ثم مال شيئا قليلا فهذا يسمى الزوال يسمى الزوال بمعنى زوال الشمس أي زالة الشمس عن كبد السماء حين تزول الشمس عن كبد السماء وظهر الظل شيئا ما عن يمينك فهذا دخول وقت الظهر إذن وقت الظهر بأثر الشمس بأن مالت الشمس عن كبد السماء نفترض لو أن, لو أن طولك لو أن طولك متران ولكن الظل لما كانت الشمس وراءك تحديدا كانت ورائك كان الظل بقدر عشرين سنتيمتر ثم أخذ يميل يميل شام فإذا مال شيئا ما فقد دخل وقت الظهر هذا أول وقت الظهر متى يخرج وقت الظهر إذا صار ظلك مثلك مع في الزوال أنت لك من الطول متراني فإذا قلنا الفي الذي يعني من حيث وقفت شمسه كبد السماء كان لك ظل 20 سنتيمتر ولم يتحرك ولم ينقص عن ذاك المقدار بل بالعكس بل أخذ يزيد حين زالت حين مالت الشمس عن كبد السماء هذا العشرين سنتيمتر هو فيء الزوال فإذا وصل الظل طوله متراني و عشرين سنتيمتر، فقد دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إذا صار ظلك مثلك مع في الزوال، فإذا صار ظلك مثلين أي له أربعة أمتار، صار الظل أربعة أمتار وعشرين سنتيمتر. فقد خرج الوقت الاختياري الوقت الفاضل لصلاة العصر ودخلت في الوقت الضروري إلى أن تصفر الشمس وتغيب فإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر دخل وقت المغرب إذا غابت الشمس غابت كلها كلها لا يظهر منها شيء دائرة الشمس لا يظهر منها شيء حاجبها الأعلى قد غاب دخل وقت المغرب فإذا كانت أثناء الغيبوبة لم تغب بالكلية وإنما غابة حاجبها الأسفل فلا يزال وقت العصر الضروري قائما ولم تغرب الشمس بعد ولا يفطر الصائم ولم تحل صالة المغرب بعد فإذا غابت كلها فقد غربت وسقطت وتوارت بالحجاب حينئذ يدخل وقت المغرب لكنها إذا غربت يبقى لها شعاع يبقى لها شعاع وهو ما يسمى بالشفق يبقى أحمرار في الأفق من جهة المغرب وهو ما يسمى بالشفق هذا الشفق مدة وجوده هو مدة صلاة المغرب فإذا غاب الشفق الذي هو أثر شعاع الشمس حينئذ إذا غاب قد خرج وقت المغرب ودخل وقت صلاة العشاء وقت صلاة العشاء سيأتي إن شاء الله يعني أنه إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل أو إلى تلوع الفجر على أقوال ستأتي إن شاء الله وقت صلاة الصبح ماذا يدخل؟ من تلوع الفجر ما هو الفجر؟ كما أن للشمس أثرا لشعاعها وهو ما يسمى بالشفق في آخر النهار وهو بعد غروبها كذلك لشعاع الشمس أثر عند قبل طلوعها قبل طلوع الشمس لها أثر يظهر وهو طلوع الفجر الفجر هو أثر شعاع الشمس كما أن لها أثرا بعد غروبها يبقى لها أثر وهو الشفق الأحمر كذلك قبل طلوعها لها أثر وهو طلوع الفجر إذا طلع الفجر فجر الصادق سيأتي تفسيره وبيانه إن شاء الله. إذا طلع الفجر الصادق فقد دخل وقت قد صلاة الصبح. ومتى ينتهي وقصلاة الصبح؟ إذا طلعت الشمس. عكس المغرب إذا طلعت الشمس ولو حاجبها الأعلى لا يشترط أن تطلع كلها بل بمجرد ما يطلع حاجبها الأول فقد خرج وقت صلاة الصبح هذه هي أوقات الصلوات إجمالاً ولعل الوقت لا يسعفنا على الكلام على بقية المتن في الأوقات فهذا نرجئهم إن شاء الله خذتم فكرة إن شاء الله على الأوقات وسردت لكم الأحاديث التي تبي إلى هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك الله فيكم على صبركم على أخيكم